المعركة. الحمد لله لا أشهد لا إله إلا الله أحده لا شريك لا أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق وثقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام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 نستكمل بمن لا تبارك تعالى الكلام عن القاعدة التي كنا قد بدأنا فيها ولم ننتهي منها بعد آه قاعدة آه ليس آه قاعدة المرفوع ليس قاصرا على لفظ النبي صلى الله عليه وسلم المرفوع ليس قاصرا على لفظ النبي صلى الله عليه وسلم كنا قد ذكرنا من قبل أن المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قسمان قُلنا بدانا الكلام عن هذه القاعدة قاعدنا قاعدة وهي أن المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم نوعين قسمان المرفوع حقيقة المرفوع حقيقة والمرفوع حكما نحن بنقسم الحديث المرفوع إلى ان لأن الكلام منه المرفوع ومنه الموقوف ومنه المقطوع المرفوع نقسمه إلى قسمين هو عندنا قسمان المرفوع حكما والمرفوع حقيقة عليكم السلام وبركاته عليك المرفوع حقيقة أن يقول الصحابي كأبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم تصرح برفع الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا, أيش يسمى هذا مرفوع حقيقة وهذا لا اشتل فيه ولا نزاع فيه أن الصحابي كأبي هريرة كابن عمر كعمر أو غيرهم رضي الله عنهم جميعا يأتي أحدهم فيقول قال النبي صلى الله عليه وسلم يروي بإثناء الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يزع فيه ولا إشكال فيه هذا له حكم الرفع وهذا يسمى, إيه؟ يسمى المرفوع حقيقة المرفوع على الحقيقة القسم الثاني هو والذي يتعلق بقاعدتنا والذي كنا ذكرنا صرفا منها في الجزء الأول من المحاضرة هو الذي يسمى المرفوع حكما ما معنى المرفوع حكما المرفوع حكما هو لفظ ليس فيه من الصحابي التصريح برفع الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن له حكم الرفع وضع كده نحن بنفرق بين المرفوع حقيقة هذا لا إشكال فيه ولا نزاع فيه هذا يكون له حكم الرفع الصحابي يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم سمعت أنه سلم فعل النبي صلى الله عليه وسلم رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا مرفوع على حقيقة أما المرفوع حكما فهو لفظ ليس فيه التصريح برفع كلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يأخذ حكم المرفوع حكمه تماما فيلحق ها يلحق بالمرفوع يلحق حقيقة يلحق بالمرفوع حقيقة وذكرنا في المرة السابقة أقساما لهذا المرفوع منها, حكم منها قول الصاحب من السنة كذا لأننا عدنا سبق من السنة كذا أن يقول الصحابي كابن عمر من السنة أن نفعل كذا فهذا له وإلا ما يكن فيه تصريح برفع الكلام أو الفعل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هذا يسمى المرفوع حكما أي أنه في حكم المرفوع يحكم التصريح من النبي صلى الله عليه وسلم نكمل اليوم الألفاظ التي ها الألفاظ التي لا يكون فيها تصريح من الصاحب ولكنها تأخذ حكم الرفع من هذه الأقسام أيضا أن الصحابي الجليل يقول أمرنا أو نهينا أو رخصالنا أو أبيح لنا ها مالتاني أميرنا طبعا إذا كانت العباره أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم فلا إشكال في ذلك أينما اللفظ الذي وقع فيه الإشكال بين علماء يقولون ليس له حكم الرفع وعلماء قالوا لا له حكم الرفع اللفظ الذي وقع في الإشكال أن الصحابي يقول أمرنا لا يقول أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال أمرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فيه إشكال لكن إذا قال الصحابي أمرنا أو نهينا أو رخص لنا أو أو أو وبيحلنا فهذه الألفاظ هي التي, هي التي وقعت فيها الإشكال التي وقعت فيها الإشكال لما لأن قول الصاحب أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا قد يقول المعارض من هو المعارض الذي يقول أن هذه اللفظة ليس لها حكم الرفع ولا تلحق بقول الصاحب من السنة كذا فالمعارض يقول قول صاحب أمرنا او نهينا تحتمل انه يقصد ان الذي امرهم أو بكر او عمر او عثمان او علي من كبار الصحابة فقال المعارض لما كانت لفظت امرنا او نهينا لما كانت تحتمل هذا وذاك فلا نلحقها بالمرفوع حقيقة يا جماعة الدخول متأخرين لماذا التأخرين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يا رب. أنا أسرع عشان, عشان بس ال لا الدرس يعني واضح. احنا في صفحة 79 بنكمل التي كنا بدأناها من قبل قاعدة أن المرفوع ها. وعليكم السلام وعليكم السلام ورحمة كنا بنكمل القاعدة التي تقول يسر الله وبركاته بنقول بنكمل القاعدة التي كانت تقول المرفوع ليس فاصرا على لغب النبي صلى الله عليه وسلم ولو تتذكرون بدأنا بتقعيد القاعدة وذكرنا أن قول الصاحب من السنة كذا على الراجح من مسألة خلاف لكن الراجح أن قول الصاحب من السنة كذا هذا وإن لم يكن فيه تصريح بنسبة الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن على الراجح أن هذا له حكم الرفع فالمولي حكم الرفع أو لما يكون مرفوع لأن المرفوع كما ذكرنا المرفوع نوعين مرفوع حكما ومرفوع حقيقة ما المرفوع حقيقة أن الصحابي ه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم فعل النبي صلى الله عليه وسلم ها يا سلام يبقى الصحابي لما ينسى الكلام أو الفعل أو التخلير إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا سماه مرفوع إيه؟ مرفوع حقيقة لكن هناك ألفاظ سماها العلماء مرفوع إيه؟ مرفوع حكما إذا المرفوع نوعين مرفوع حكما ومرفوع حقيقة المرفوع حقيقة لا واضح من الصحابي الكلام إلى النبي يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم في استعمالات ولكن هناك من المرفوع ما يسمى المرفوع مرفوع, مرفوع حقي مرفوع حكمًا. ما معنى مرفوع حكما أن الصحابي لا ينسب الكلام إلى النبي صلى ولكن الصحابي يقول كلمة يفهم منها أنه يقصد رفع الكلام إلى النبي كأن يقول من السنة كذا أمرنا بكذا نهينا عن كذا فقد يسأل سائل: طب الصحابي هنا لما لم يصرح برفع كلامي إلى عليه وسلم؟ هل يقصد مثلا الإيهام لا طبعا حشاء الصحابي لا يوهم ولا يدلس فقد يسأل ويستغرب شخص لما لم يصرح الصحابي ويقول قال النهي لما قال من السنة لما قال كنا نفعل ذكرنا الجواب عن هذا الإشكال لو تتذكروا قلنا أن الصحابي لأمانته يكون قد نسي لفظا فيخشى أن يبدل لفظا بآخر ها بي بي بي أن يبدل لفظ بآخر ويخشى أن يقع في الحديث من كذب عليه متعمدا فليرى الصحابة كانوا ليخرجوا من ذلك يقولون من السنة كذا أو كنا نفعل كذا الجواب الثاني عن هذا الشكل أن نقول أن الصحابي فعلوا الصحابة فعلوا ذلك لعلمهم بأن الذي يستمع هذه العبارة يعلم أن مقصود القائل أن هذا له حكم الرفع يعني يعني مثلا حينما تجد مجلس العلم بيتحدثون بلغة العلماء فأي مثلا إنسان ليس له في العلم هل ينكر عليهم أنهم يستعملون لفظة هو لا يفهمها نقول العيب ليس فيهم العيب فيك أنت لأنهم يتحدثون بأنسنتهم بلسان يفهمونه. فالصحابي حينما يقولون من السنة كذا يعلمون أن الذي يرجع عنهم من أهل العلم يعلمون أن قولهم من السنة لا ينطلق ولا يفهم منه إلا سنة مرسلة نستكمل الكلام من هذه الأصباب أيضا أن الصحابي يقول أمرنا بكذا نهينا عن كذا طبعا صلحة الله قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم ليس هذا في الإشكال أصلا هذا من المرفوع حقيقة إنما أن يقول أمرنا ولم يقول أمارنا النبي صلى الله عليه وسلم ها الفرق بين أمارنا النبي صلى الله عليه وسلم وبين أمارنا بكذا لفظة أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم هذه من المرفوع حقيقة كقولهم قال النبي هذه لا أشكال فيها إنما الذي يقع فيها إشكال أمرنا بكذا هذا يدخل في المرفوع حكما واضح كذا أمرنا بكذا نهينا عن كذا لذلك الأمام الخطيب البغداري بيقول, إيه؟ بيقول أكثر أهل العلم بيقولون ها يجب أن يحمل قول الصحابي أمرنا بكذا على أنه أمر من النبي السلام إذن هنا, هنا بيوقي الخطيب البغدادي قول جمهور عن الحديث آه. أن الصحابي إذا قال بصغة مبد المجهول أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا قال أن هذا يحمل على أن الذي أمرهم أو نهاهم هنا هو النبي صلى الله عليه وسلم ويحتج على ذلك فيقول إيه؟ يقول لأن الصحابي لا يذكر ذلك لا يقول أميرنا ونهينا إلا في مقام إيه؟ مقام الاحتجاج حينما يريد أن يحتج والصحابي لا يحتج إلا ها؟ لا يحتج إلا بالإذ الشرع ها في التحليل أو في التحريم إلا بكلام ها يكون حجة والحجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم ها فالصحابي إذا قال أمرنا أو نهينا فلو كان بيقول ذلك ويقصد مثلا أحد الصحابة كأيواكر أو عمر نقول هذا في إيهام من الصحابي والصحابة منزهون عن ذلك أن يدلسوا عن الناس لذلك بيقول الشيخ عمد شاكر أيضا قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا يعد مرفوعا قال وهو الصحيح فيها خلاف. لكن الراجح كما ذكرنا أن قول صحوي أمرنا بكذا نهينا عن كذا رخص لنا أبيح لنا هذا من المرفوع حق من المرفوع حكما ما معنى المرفوع حكما أن يأخذ حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم نأخذ أمثل على ذلك عند البخاري مثلا في البخاري بيقول من حديث معطية رضي الله عنها من الصحابيات قالت هذا في البخاري قالت أمرنا أن نخرج إلى العيدين العواتق وذوات الخضور وأيضا في الصحيح أيضا قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا فهنا في رواية قالت أمرنا في حديث أخر قالت نهينا فهنا الصحابي كما ذكر إذا كما ذكرنا أو الصحابية إذا قال أو إذا قالت أميرنا نهينا فهذا في مقام الاحتجاج وهذا من المرفوع أي حكمان ما معنى مرفوع حكما؟ أي يلحق بالألفاظ التي لا حكم رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا في الصحيحين من حديث أنس قال نهينا نهينا أي حاضر لباد فهنا الصحابي الجليل انس رضي الله عنه يقول نهينا طبعا قد يأتي المعارض لذلك فيقول يحتمل أن الصحابي أخطأ في الاجتهاد وظن أن الذي أمر بذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم يعني, يعني المعارض في ذلك يقول إيه يقول إذا قال الصحابي أمران النبي صلى الله عليه وسلم ها فهذا لا إشكال فيه أما يقول الصحابي أمرنا بكذا قال المعارض فهذا يحتمل أن الصحابي مثلا ظل أن هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة قال فهذا الاحتمال لا لا يجعلنا ننسب ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم الجواب عن هذا الاشكال أن نقول أن الصحابة أهل لسان عربي ويعرفون مقصد الشريعة فهم لا يطلقون كلمة أمرنا أو نهينا إلا على لسان صاحب الشعر من, من الذي أمره لا يرد هو النسلم فكل من يأخذ بقوله هو يرد أو بكر عمر عثمان علي ها إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم فحينما يقول أن الصحابي يقول أمرنا بكذا فياتي المعارض فيقول أن الصحابي ربما قصد أن الذي أمره هو غير أن سلم يقول هذا ايهام وهذا تدليس ننزه الصحابة عنه فالصحابي إذا قال أمرنا أن نهينا فهذا لا ينصرف إلا إلى الذي يأمر عنها هو النبي صلى الله عليه وسلم صيغه ثالثة إحنا قلنا لي عندنا من قبل ذكرنا نفزة من السنة ثم ثم ذكرنا أيضا ألفاظ إيه؟ أمرنا نهينا رخص لنا وبيح لنا أيضا من هذه الألفاظ قول الصاحب كنا نفعل كنا نفعل كنا نقول طبعا إذا قال الصحابين كنا نفعل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا إشكل فيه أن هذا له حكم الرفع حقيقة ما شا نقولنا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم وبين قولنا أمرنا بكذا إيهALLY الذي ليس فيه fee i أن يقول الصحابي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم إنما وقع الإشكال في قول الصحب أمرنا بكذا كذلك هنا نقول إذا قال الصحابي كنا على عهد النبي نفعل كذا فهذا لا إشكال فيه أن هذا في حكم المرفوع أن هذا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة أن يقول كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نفعل كذا لأن أي فعل على عهدنا سلم يكون سنة وإن لم يره النبي سلم لأنه وإن لم يره النبي سلم الوحي يبلغ النبي سلم أن فعلوا كذا فإن كان غير جائز نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم إنما وقع الإشكال في قول الصاحب كنا نفعل كذا دون أن ينسب ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك هذه المسألة لها مسألة قول الصاحب كنا نفعل أو كنا نقول فيها أقوال ثلاثة. هل هي قول الصاحب إذ قال كنا نفعل أو كنا نقول دون أن ينسب ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه مسألة فيها أقوال ثلاثة فيها أقوال ثلاثة. قول الأول قال قال, قال إيه قال نفرق بين أمرين. بين أن يقول الصحابي كنا نفعل هذا على عهد النبي، فهذا لا حكم، لا فهذا لا حكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا لم ينسب ذلك إلى عهد, النس... عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا فلا نلحق ذلك بالمرفوع. القول أول اللي هو هل بين قول الصحابي كنا نفعل هذا على عهد النبي، يعني هنا بينس إيه، بيضيف الفعل. إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا هذا لا إشكال فيه. سوف نحكم بمرفوع. ويأخذ ويأخذ حكمه. قالوا أما إذا لم ينسب ذلك وإذا لم يضف ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لا ليس له حكم الله. أيضا <تصفيق> هذا أيضا ذا قول الأول. وقال بهم ابن الصلاح والخطيب وابن حجر والنسبوا إلى جمهور المحدثين. القول الثاني قالوا إيه؟ قالوا أن الصحابي قال أميرنا بكذا؟ هذا له حكم مقوف والراجح الله أعلى وأعلم أن قول صاحب إذا قال أمرنا بكذا أو نهينا بكذا أو قال كنا نفعل وكنا نقول هذا له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يقل على عهد النسلم وإن لم يضف هذا إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو اقتصر على قوله أي الصحابي قال كنا نفعل وكنا نقول وحتى وان لم ينسب ذلك إلى عهد النبوة فعلى الراجح, بقوله إيه؟ على الراجح له حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم واضح وإذا في واضح ولا نكمل ولا في إشكال كده طيب ها في إشكال ولا واضح تمام من أمثلة ذلك مثل ابن عمر كما في في الصحيح بيقول كما عند أبي داود يقول ابن عمر قلنا نقول والرسول صلى الله عليه وسلم حي أفضل الأمة النبي صلى الله عليه وسلم بعده بعده ابو بكر ثم عمر ثم عثمان هنا ابن عمر بيقول كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي الجمله اعتراضيه كنا بنقول ايه افضل الامه هو النبي صلى الله عليه وسلم بعده ابو بكر بعده عثمان بعده عمر قال ثم عمر ثم أسماء. وأيضا في الصحيح حدث جابر قال كنا نعزل والقرآن ينزل. وأيضا قال كما في الصحيح قال جابر كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا. هنا جابر في الرواية لم ينسب ذلك إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يقول كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لما قال إيه؟ كنا إذا صعدنا طبعا من السنة الإنسان إذا صعد في أي مكان يكبر في بناية في عمارة في جبل من السنة الإنسان إذا صعد يكبر وإذا نزل يسبح قالوا علة ذلك أن الإنسان إذا صعد إلى مكان فكلما صعد يتذكر أن الله أكبر مهما صعدت إلى أعلى فالله أكبر من كل مكان تصعد إليه وإذا نزلت فالنزول سفول فألت تقود سبحان الله لتنزه ربك عن كل نقص نعود أيضا قال أنس كنا نصلي العصر فيذهب الذاهب إلى يقباء فيأتيهم والشمس مرتفع الشاهد الصعد نقول إيه أنس يقول كنا نصلي العصرة فاذهب الذاهب بيقول كنا نصلي ولم ينسب ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا حينما ننظر في الصاحي نرى أن الشيخين خاصة البخاري بي كانوا بيعتبروا هذه الألفاظ ويجعلوها حجة لأين أنوا ألفاظ كنا نقول كنا نفعل وكانوا بيعتبروها على إيه كما قال النووي نووي بيقول إيه النظاهر فعل الشيخين الاحتجاج بهذه الألفاظ أي ألفاظ كنا نفعل كنا نقول بيعتذروها لهوي حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا قال عبد البر ودين الدين العراقي والحاكم وغيرهم سيرة أخرى تنبه لنا إنها مهمة وليت نمسك ألم عشان دي محتاجة تعب شوي من السيرة أيضا التي تأخذ حكم الرفع ولا حكم مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ها أن التابعي ركزوا معنا من التابعي ها يقول مثلا عن أبي أبي هريرة الصحاب من الصحاب يأتي تابعي يقول مثلا ها عن أبي هريرة يبلغ به دون أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم لو نمسك لم يريد يعني مثلا في البخاري أكرمه هذا من التابعين يقول إيه أكرمه عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء أيضا صغة أخرى مثلا في الصحيح أيضا عن الأعرج عن أبي هريرة رواية تقاتلون قوما صغار الأعين نكتب كده دهنا كده بالقلم نكتب هنا الاعرج يقول إيه؟ عن ابي هريره روايه ثم ذكر الحديث لم يقل عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا لكن اكتفى بقوله روايه ايش معنى الكلام هنا معنى الكلام معنى الكلام ان ابي هريره لما ياتي بعده كلمه روايه ثم يأتي الحديث هذا له حكم الله فمعنى عن أبي هريرة واتا أي عن أبي هريرة يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم معنى كلمة ويعني إيه يعني أبو هريرة يروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم واضح كده مثلا مثلا مثلا آخر في البخاري عن أبي هريرة يبلغ به الناس تبع لقريش. هل هنا قال أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا. إنما قال إيه لا في البخاري عن أبو هريرة يبلغ به ثم بعدها مباشرة ذكر نص الحديث يا سينا جمعا فذكره أيضا إيه روايتي إيه عن الأعرج عن أبو هريرة رواية احفظوا سي الأطفال وركزوا معنا إذا جاء بعد اسم الصحابي ها إذا إيه جاء بعد اسم الصحابي لفظة يبلغ به أو لفظة ينميه ينميه عندكم في المكتوبة في ذلك كده الخطأ ينميه يا نون ميم يا ها ها إسمها إيه ينميه أو لفظة يرفعه عن أبي غيره يرفعه يا ما. بعد ما؟ هذه الألفاظ يأتي مباشرة نص الحديث دون أن يقول دون أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أو يقول رواية عن أبي هريرة روايةً ثم يأتي نص الحديث أو لفظ يأثور كل هذه الألفاظ موجودة موجود عندهم في أي من الأثر هناك آخر انا تفهموه مثلا التابعي التابعي يقولي يقول ايه مثلا عن عمر قال ها لوثنين في قال بصوا كده يا شبابات بيقول ايه بيقول ان عمر قال لوثنين في قال ثم ذكروا نص الحديث مباشرة. يبينا ذكره قال إيه ذكره مرتين. ثم دخل على نص الحديث مباشرة. هذا أيضا لأن أبو عمر ها ها يروح على من يروح على صلى الله عليه وسلم. قد يسأل سائل ما يعني لماذا هذه الإشكالات؟ لماذا يعني نسخر في هذه مع لما يقول لماذا لا يقول الصحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول هذا يكون تصرف. من الصحابي يكون من من من يروي عن الصحابي أو من من من يروي عن فهذه تسمى صناعة حدثية. مبلى من, من باب أن القارئ يعلم لغة المحدثين كما ذكرنا حينما إذا دخل رجل مثلا على جملة محدثين لهم لغة يتفهمون بها فلا ينكر عليهم أنهم يتحدثون بما يفهمون إنما الإنكار على الذي ينكر عليهم أنت لا تفهم لغتهم. فهم اصطلحوا على هذه السير اصطلحوا يعني اصطلحوا على هذه السير يعني تعرفوا بينهم أن الكاتب المصنف إذا قال يبلغ به ينمين رواية يأثره قال, قال قال فهذه أمور اصطناحية لا مشاحة في الاصطناح وذكرنا أمثلة على ذلك مثلا عن سهل بن سعد وهذا من من من الصحابه لي ايرضى عنه ها اثر عن ابن سعد يونمي ها كان الناس يؤمرون يضع الرجل يده اليمنى على يسره في الصلاة فهنا ذكرنا اسم الصحابي سهل بن سعد بعده ذكرنا لفظة ايه يونمي لفظه ايه يونمي وبعدها مباشره نذكر لفظ الحديث يا جماعة. كما ذكرنا قريسة السائل لما لجعنا إلى هذه الفاظ ولما وضعها الحديث نقول إما اختصارا أو ما بالتخخيف القراءة أو لعلم الكاتب أن الذي يقرأه يفهم لغة المحدثين فهذه مصطلحية لا لا أو الأمر الثالث الأمر الثالث إيش هو أن التابعي ها لو التابعي مثلا كعكرمه ها الذي روى مثلا عن ابي هريره فاكرمه سمع من ابي هريره الحديث واضح لكن اكرمه نسي ماذا قال له ابو هريره هل قال له ابو هريره حدثني النبي صلى الله عليه وسلم ام قال له ابو هريره انباني النبي صلى الله عليه وسلم ام قال له ابو هريره سمعت من السلم، فكلمة لورعه ها هو نسي ماذا أو لم ينسى نص الحديث، إنما نسي سيرة التحديث. هل قاله الصحابي حدثني النبي؟ أم قاله الصحابي أنباء النبي؟ أم, أم سمعته النبي؟ أم سمعنا؟ فهو نسي لفظ لفظ التصريح، فخرج من ذلك خرج من ذلك لألا يعني يخشى أن يقع في الكذب. فيستبدل الفاظ سمعته أنبأني حدثني لأنه التبث عليه فيقول عن أبي هريرة يبلغ به عن أبي هريرة ها ينمي عن أبي هريرة ها رواية هذه ها قالها التابعي فكانت مخرجا له ها من هذا الالتباس هو ما التبث عليه نص الحديث إنما التبث عليه إيه <تصفيق> التمس عليه اللفظه التي قالها له الصحابي قال له الصحابي سمعته من السلم أم أنبأني من إن السلم أم حدثنا من السلم لفظة حاضر عادة حاضر ينمي ينمي لما أقول مثلا أنا أنمي الكلام إلى فلان أي أنقره عن فلان لما أقول مثلا أنا أنمي الكلام عن الشيخ أحمد يبقى أنا بل الكلام عن الشيخ أحمد، فكان الصحابي مثلا إيه يأتي مثلا التابعي عكرمة سمع حديثا من أبي هريرة لكن نسي عكرمة هل قال له أبو هريرة حدثني عن النبي أم سمعته من النبي؟ فكيف المخرج يأتي عكرمة فيقول على أبي هريرة ينميه ينميه وبعده. بعد هذه اللفظة مباشرة يذكر نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم ها آه. مش مشكلة نعيد إن إن إن إن تاني لو في اشكال ما فيه مشكلة نقوله تاني ما فيه مشكلة نعيد تاني ما زلنا نتحدث على الالفاظ التي لا تكن من المرفوع حقيقة إنما تأخذ حكم المرفوع ها حكما من هذه الألفاظ من السنة أمرنا نهينا كنا نفعل كنا نقول يبلغ به رواية يأثوه ينمي لو في إشكال نوعين لا حرج ها لو في إشكال نوعين وذكرنا أمثلة على ذلك. هي قبل أن نكمل. وقلنا طبعا الأهم من ذا كله نفهم ما الدافع عند التابعي أو من دونه أن يفعل ذلك. لأمور أن هذه اللغة عندهم يفهمونها الحديث أو لأنه نسي ما هو نص ولفظ التصريح الذي لفظ التحديث الذي قاله الصحابي. فيخرج من ذلك بيستخدم. ها هذه الفوض فكانت مخرجا له ها جماعة في إشكال فكرة طيب السؤال لكم في إشكال يلمي لما أقول ألمي الكلام ألمي من النماء أي أنا ألمي من النماء يعني إيه إن أنا أنسب إلى فلان هذا الكلام، أي هذا الكلام نما من عند فلان، نبت من عند فلان، ينمي من النماء النمو، وكأنني أقول أن هذا الكلام نما، ها، ومنه لفظة النميمة، نما، ها، واضح لذلك بيقول إيه؟ قال الحافظ هم بس قراءة كلام الحافظ مهمة جدا يقولي ومن استلاح أهل الحديث يعني استلاح الحديث يعني شيء استلحو عليه اتفقوا عليه قال الحافظ محجر ومن استلاح أهل الحديث إذا قال الراوي يلميه مراده أن يرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن لم يقيدوا هاي كمان لذلك في سهل البخاري عن سهل بن سعد كما كنا ذكرنا بيقول إيه كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على على في الصلاة قال أبو حازم الله عن سهل قال أبو حازم لا أعلمه إلا ينمي ذلك إن سلم يعني يعني بيقول أبو حازم لا أعلم إلا أن الصحابي سلم سعد يرفع ذلك ان سلم كما ذكرنا ينمي من النماء أي أن هذا الكلام خرج من عند فلان نما من عند فلان بعد ذلك لن, لن نسمح بالتأخير من يتأخر ما ينبغيز التأخير الله مستعان في موعد الدرس يا جماعه إلى الله المشتك وأنا لي بكم قوة الله مستعان يلا مشترك الله, الله مستعان إيش من أمثلة ذلك عن أبي هريرة رواية تقاتلنا قوما صغار الأعين فهنا أبو هريرة الروي عنه ما قال عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الروي عن أبو هريرة يقول لي عن أبي هريرة رواية ثم ذكر نص الحديث قال خطيب كل هذه الألفاظ كلفظ رواية يأثره ينميه قال كل هذه الألفاظ كناية كناية صفحة 83. قال الخطيب بغدادي كل هذه أفعال كناية عن رفع الصحابي. قال إيه؟ قال كناية عن رفع الصحابي الحديث. وروايته إياه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولا يختلف أهل العلم من القائل الخطيب. يكاد ينقل إجماع أهل الحديث. قال ولا يختلف أهل العلم أن الحكم في هذه الأخبار ها هذه الأخبار. قال هذا الحكم فيها وفيما صرح برفعه سواء يستر الله أمره يستر الله أمرك يا, يا رب لا حرب إن شاء الله إن شاء الله مستعد نقول كنين خطيب بيقول إيه؟ بيقول أن الراوي إذا قال عن الصحابي قال رسول الله أو قال عن الصحابي يرفعه هما في الحكم سواء قال ولا يختلف أهل العلم أن الحكم في هذه الأخبار وفيما ما صرح فيه برفعه سواء في وجوب القبول في وجوب القبول والتزام العمل يحتاج أن نقرأها مرة واثنين وثلاث بأكاد هنا هنا بإباء وكان وكانه إجماع يكاد أنقل إجماع أهل الحديث أن كلاهما سواء ما هما الذين الذين هما سواء أن الله يقول عن الصحابي قال رسول الله أو يقول عن الصحابي رواية ينميه ينميهم يأثره أو يقول الصحاء التابعين تأملوا على أبي هريرة قال نوسين بعض قال مرة أخرى ثم نذكر الحديث يبقى المونساري عن أبي بكر قال يقولها ملتين عن أبي عن أبي بكر قال نوطيين قال ثم الحديث القال الأولى تعود على من على على أبي بكر قالت الثانية تعود على من على التابعين لا لا خطأ تعود على النبي صلى الله عليه وسلم تعود على النبي صلى الله عليه وسلم طب هنا فائدة اذا قال الصحابي صحابي نفسه بقى الصحابي إيه؟ ها نفسه إذا قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعه هنا إشكال الصحابي هو الذي يقول بشيء التابعي كل جلم الذي مضى كان عن التابعي هنا الصحابي نفسه بيقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعه جاء جيبة يعني يأتي بعد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم والتصريح باسمه يأتي لفظة إيه يرفعه طب كان أي النبي صلى هذا يسمى الحديث القدسي يعني إيه؟ ما هو الحديث القدسي؟ أبيه عن أبي هريرة عن النبي قال الله كذا وكذا. دسموه حديث قدسي. يساوي في المعنى أن الصحابي يقول. ايوه مثلا عن النبي صلى الله عليه وسلم يرفعه ايوه ده حديث قدسي طبعا في خلاف في مسألة الفرق بين حديث القدسي والقرآن من العلماء من قال أن القرآن لفظا ومعنا من الله أما الحديث القدسي فالمعنى من الله واللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أن القرآن نتعبد بتلاوته الحديث القدسي لا القرآن كله صحيح متواتر الحديث القدسي من المتواتر ومنه الضعيف وهذا يعني هذه بعض فروقات في التفريق بين الحديث قدسي والحديث الإيه والحديث بين القرآن القرآن لا يقرأه الجنوب ولا الحائد على الراجح لكن هذا لا يقال في الحديث القدسي واضح في ومن العلماء من قال يعني الانشغال بالتفريق بينهما لا فائدة منه اللي هو ايه هل هو الحديث القدسي لفظ من المسلب والمعنى من الله والقران اللفظ والمعنى من الله فمثلا يقول ان هذا الفرق يعني هذا التفريق بينهما يعني لا فائدة من التفريق بينهما بل الامر كله على الاحتجاج فاذا صح الحديث القدسي يكون حجه كحجة القرآن إن شاء الله مرة القادمة نتكلم عن فرع آخر ما زلنا مع نفس القاعدة مرة إن شاء الله نتكلم عن سيغة أخرى من المرفوع إيه ها حكما وهي أن الصحابي يغبر عن أمر من الغيبيات التي لا يقول الصحابي مثلها لا يقول مثلها إلا عن توقيف من السلم. كان حديث عن الجنة عن النار عن أمور الغيبيات عن صفات الله فهذه وإن قال الصحابي على لسانه فهذه من المرفوع حقيقة من المرفوع حكما ولها حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أذكركم بالإكتاب من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم و وإذاكم غلاتب على الغياب اليوم والله والله مستغرب يعني احنا لو عملنا جدول للحضور والغياب وعملنا عدد مرات للغياب بعدها بيتم الفصل بعد شهر هبكلم نفسي والله مستعان ماشي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاك الله خيرا بارك الله فيك ال درس القادم إن شاء الله طبعا إن شاء الله يوم الاثنين القادم حين كده نتهينا بحث الرؤية كنا كل يوم اثنين بشعرين في بحث الرؤية رؤية الله في الأخيرة إن شاء الله من الاثنين القادم سنبدأ بحث جديد وما زلنا مع الاعتقاد من المخبرة حتى المخبرة هذا البحر هذا المحيط الذي لا ساحل له الأربعون العقادية هنبدأ إن شاء الله في الحديث الأول من الحديث الأربعين العقادية أربعون حديثا في شتى أصول السنة والاعتقاد إن شاء الله نبدأ الاثنين القادم عن الحديث الأول اللهم اهدين بهداك اغنين بفضلك عمن عم سواك متعنا ربنا برؤياك ولا تغزين يوم أن نلقاك اللهم كفينا ربنا هم الدنيا والآخرة خلنا نذنبنا أوله وآخرة كفينا ربنا هم الدنيا والآخرة أزلي عينا لعمك ظاهرة وباطنة أرض اللهم عن الأنصار والمهاجرين صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم وجزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته